بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ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 إِ فيذكَلَ آ xin nghĩa ta chồng وَ فيأَطط مسج vớiro mùa dân natung à na đi وَ bình hoa có yêu quên hoa đi yêu for đi yêu quá khi đi khó bình bảoần khóc bảo bỏ là bao xinần in là إن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأضلال فيه أحماسهم وأولئك أطحاب النار هم فيها خالدون ويستعزلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات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 منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل رنسى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفٌّ بِاللَّهِ وَسَارِبٌ بِذِنَبِهَا لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ دُيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَاقًا وَيُتَبِّخُ الرَّعْدُ بِخَمْهِ وَالْمَلَائِكَةُ فِيهِ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَيُرْسِلُ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 إلا كباسق كسيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإِلَٰهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلِ ٱلرَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قل ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يتوي الأعمى والبطير أم هل تتوي الظلمات والنور وَيَقُولُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ اخْلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 فأما الزبد فيذهب جفاءك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يرضب الله الأمثال للذين اتجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له لو له أن لهم مما في الأرض جميعا ومثله معه لفسدوا به أولئك لهم سوء الحساب ونأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحفف كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوكمون بعهد الله ولا ينقبون الهفاق والذين يطلون ما أمر الله به أن يوطل ويخشون ربهم يَشْكُرُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ حِسَابٍ وَالَّذِينَ ضَرَبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلًا وَنَسُوا حَظَّهُمْ فَتَنَاهُمُ اللَّهُ فَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ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 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا قَضَيْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يُمْتَهُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ دَيْنُ نِسَاءٍ فِيهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّنْفَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدار الله يمسق الرزق لمن يشاء ويقضي وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبا وحسن مآب كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَسْأَلَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إليه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 وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ لَهُ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ قُلِّمَتْ بِهِ الْمَوْتَى لَمْ كَانَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمنوا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 فَأَمِنْ كَفَى أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَتَمُّوهُمْ أَن تُنَبِّئُوهُم بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَن بَوَارِئَ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَقُدِّرُوا عَنِ السَّبِيلِ ومن يظلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد تقوم تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 ولقد أرسلنا رسلا مِنْ قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل يمحو الله مَا يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك الفلاه وعلينا الكتاب وَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا أن نَسِيرُ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِيَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ نَكُونُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَمَن عَمِلَ ٱلضَّلَامَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَكَمْ سَلَامٌ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عَمِلَ عَمَلًا